Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nassa'inuhu wa nasagfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sai'at a'amalina Man yehdihe Allah falamudil lah Wa man yudlil falamudil Wa ashadu an la ilaha Allah wa ahdahu la shariqa lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd fa inna asdakal hadithi kalamullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلم وأنت مقبل على شهر رمضان وقد اقترب هذا الشهر المبارك وأنت مقبل عليه وهو شهر المسارعة في الخيرات تب إلى ربك سبحانه وتعالى توبة صادقة ارجع Ila rabbika subhana huwa ta' għala, die bħal bing musteslim. Ja, Allah huwa subhana huwa ta' għala, ja, kulo fiq tabi, tubu il-allahi, touw nasuha. Aza rabbukum kum, anju keffira, ankum sejji, eetikum, ojjjut kilo kum in tegeri min teħtij għallanhar. Wel tekun, touw betuka, xalisa tan liwagg hillahi għazza uġal. ala rabbika subhana huwa ta' خائفا منه محبا له راجيا منه ان يتجاوز عن سيئاتك بل ان الله سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائب حسنات كما قال الحق سبحانه وتعالى فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهذا من اعظم اثر التوبه تبديل السيئات حسنات فتنقلب سيئات العاصي بعد التوبه النصوح الى حسنات وتبيض صحائفه بعد ان كانت سوداء ولذلك ايها المسلم اذا وقعت في المعصيه فبادر بالتوبه الى الله عز وجل وسارع اليها واياك والتسويف ان تقول سوف افعل سوف اصلي سوف اتوب اياك والتسويف اياك والتاجيل لان الاعمار بيد الله عز وجل وانت لا تدري كم تعيش والى متى تعيش ولذلك كان سلفنا رحمه الله عليهم يعدون تاخير التوبه ذنبا اخر ينبغي للمسلم ان يتوب منه مره اخرى ومن نعمه الله عز وجل على عباده ان كرر لهم مواسم الخيرات مواسم تعود عليهم كل سنه فحينما يستغرق الانسان في اللهو باولاده وامواله واشغاله الدنيويه وينسى ربه سبحانه وتعالى يأتيه رمضان يأتيه رمضان فينبهه من غفلته ويدعوه إلى تجديد التوبة يدعوه إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فالتوبه في رمضان تتأكد أيها الأحبة لأنه شهر عظيم تتنزل فيه رحمات رب العالمين ونحن كلنا نخطئ ونقر بذلك كلنا نخطئ ليس منا واحد معصوم من الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ولا يزال العبد خطاء ولا تزال الذنوب تتراكم علينا بين الفينة والأخرى ولكننا نرجو من الله عز وجل en nakuna minna ttawebin. Nerġu minna Allah jaqzawijgel, en nakuna minna l-mutatah irin. En nakuna minna ladina arafu, en naalahu mrabben jaqfirud demb. En jaqkudu bid demb. Faragja u ilehi ta' ibina minna raflatihim. Jaqidina minna dunubihim. Jaad l-ladina rġuhu minna rabbi lahelamin. Jaad hij fil-Islam. وما أعظم هذا الدين حقيقة هذه التوبة في الإسلام لا تخضع لأية واسطة بين العبد وربه أبدا فالإنسان يستطيع أن يتوب إلى ربه عز وجل مباشرة فلا يحتاج إلى واسطة لا يحتاج إلى من يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى كما هو الحال في الأديان الأخرى فعند النصارى كما تعلمون لا تقبل توبة العبد إلا عن طريق الراهب وقد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى دفع الأموال إليه لإرضائه حتى تقبل هذه التوبة بينما التوبة في الإسلام بالمجان لا تحتاج إلى واسطة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى كما قال الحق سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا سألك عبادي عني فإني قريب قل لهم يا محمد إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا وهذا من عظمة الإسلام أيها الأحبة وليس في ديننا يأس من رحمة الله كثير من الناس إذا أقبل هذا الشهر يقول لنفسه قد ارتكبت من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى فلن تقبل توبتي وبالتالي يستمر في المعاصي يستمر في اقتراف المعاصي ولكنه في هذا الدين ليس هناك شيء يسمى باليأس من رحمة الله عز وجل مهما عمل العبد من الذنوب مهما عمل من المعاصي بل مهما اقترف من الشرك والكفر إذا تاب إلى الله عز وجل وامن نال بذلك رحمة الله إذا عاد إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه فالتوبة أيها الأحبة تهدم ما قبلها فالتوبة تهدم ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله التوبة تهدم ما قبلها واليأس والقنوط هو سلاح الشيطان اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل هو مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان حتى يستمر في معصيته إلى أن يموت على تلك المعصية وتلك هي الطامة الكبرى أن يموت الإنسان على تلك المعصية ولكن الله عز وجل رحيم بعباده رؤوف بعباده يناديهم دائما بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم أي تجاوزوا الحد ما تركوا سيئة إلا فعلوها ما تركوا جريمة إلا ارتكبوها ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومن عظيم رحمته سبحانه وتعالى أنه يفرح فرحا شديدا بتوبة عباده مع أنهم إن أطاعوه جميعا لم ينفعوه شيئا كما تعلمون وإن عصوه جميعا لم يضروه شيئا ومع ذلك يفرح بتوبة عباده نعم الملك الجبار المتكبر العلي. من فوق سبع سماوات يفرح بتوبتك أنت أيها العبد الضعيف الصغير الفقير الحقير كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته على دابته كان على راحلته بأرض فلات بأرض مهجورة صحراء قافرة كان بها هذا الرجل على راحلته فانفلتت منه اي ضاعت منه وعليها طعامه وشرابه وهو في هذه الأرض المهجورة فطلبها حتى شق عليه تعب من البحث راح يبحث عنها فلما تعب من البحث ويأس منها ماذا صنع؟ فاتى شجره فاضطجع في ظلها نام في ظلها مستسلما للموت ماذا يصنع في هذه الارض المهجوره في هذه الصحراء ماذا يصنع وليس عنده طعام وليس عنده راحله وليس عنده ماء ماذا يصنع اضطجع في ظل هذه الشجر مستسلما للموت فبينما هو كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمه عند راسه هذه الدابه هذه الراحله واقفه عند راسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطا من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك سبحان الله يعجب الإنسان حقيقة كيف يفرح الله سبحانه وتعالى هذا الفرح الشديد بتوبة عباده وهو غني عنه وهم فقراء إليه هو القادر فوقهم وهم عاجزين تحته لو شاء ما التفت إليهم ابدا لم ينظر إليكم بتاتا من أنتم؟ لا شيء وهو رب العالمين ومع ذلك يرحمكم أقول قولي هذا واستغفر الله بي وله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن رحمة الله عز وجل أعظموا من ذنوب العباد جميعا فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض ما من موضع على ظهر الأرض إلا فعلت فيه المعصية لو أتيتني بقراب الأرض خطايا اتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي سبحان الله هذا رب العالمين هو الذي خلقنا وصورنا وسوانا ويرزقنا بكل ما نحتاج إليه ونحن نتهاون في عبادته نتكاسل في عبادته ومع ذلك يقول عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا المهم أن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تتوب إليه أتيتك بقرابها مغفرة ليحاول كل واحد منكم أن يستحضر هذه العظمة أن يستحضر هذه الرحمة الواسعة حتى ولو جاء الإنسان بقراب الأرض خطايا غفر الله له فمن ارتكب معصية من تورط في أي معصية في أي ذنب من الذنوب فعليه أيها الأحبة أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى قبل فوات الاوان والتوبة الصحيحة هي توبة تتوفر فيها الشروط التالية الشرط الأول أيها الاحبه الإقلاع عن الذنب أن يبتعد الإنسان عن كل الذنوب التي كان يقترفها في الماضي هذا أول شرط ثم بعد ذلك أن يعزم العبد على أن لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى إذا كان ممن يشرب الخمر فعليه أن يهجر الخمر وشرب الخمر إذا كان ممن يزني فعليه أن يهجر الزنا إذا كان ممن يتعامل بالربا والعياذ بالله فعليه أن يهجر الربا إذا كان ممن يسرق فعليه أن يهجر السرقة وهكذا عليه أن يعزم عزما صادقا بان لا يعود إلى ذلك الذنب واما ان يتلفظ بلسانه وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى بلسانه مع ان قلبه لا زال يتحرك لفعل تلك المعصيه فتلك توبه فاسده توبه باطله وعلامة هذا العزم الصادق ايها الاحبه الندم على ما سلف ان يندم الانسان على ما صدر منه في الماضي من المعاصي هذا هو الشرط الثالث أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن تلك المعصية وأن يعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى وأن يندم على ما سلف أن يندم العبد على ما اقترفته يداه أن يندم على مسارعته في المعاصي ويبكي على حاله يبكي على حاله كما قال بعض السلف كل حزن يبلى إلا حزن التائب على ذنوبه كل حزن يبلى وينتهي إلا حزن التائب على ذنوبه فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا عيوبنا نسأل الله عز وجل أن يتغمضنا برحمته